أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِ امْنَاءَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ بَأْمَمْفُوراً أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنَ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ غمام ونزل الملائكة تزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا صدق الله العظيم.